صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنفرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم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 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله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 فر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليُنذروا وليُنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.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 فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟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 صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم. اريس عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله الله.